بسم الله الرحمن الرحيم قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون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 فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقنا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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فَّغُ فيِي لَ ربّ وَإِن عَ ذَهَا بِم بِهلَ قادِرُ فَأَل شَأَّ لَكُم بِجًَا النَّاتِم مِن النَّخِيِون وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدماء وَصِبْغِ الظُّلَلِ لَاكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْعَامِ لَعِبْرَةً يَكُونُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَا نَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الفلك وَلَقَدْ اسْتَنَّى نُوحًا لِقَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم بشر وَلَا عَلَيْكُمْ وَلَا هُشَاءُ ٱللَّهُ لَا يُنْزِلُ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي والين ان هو الا رجل به جنة فترب صوبه حتى حين قال رب ان ربي بما كذبوا وحينا إليه أنصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك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 وَقُ وَبِّ أَزِلنِيمُ زَلَم مُذََكَو وَأَنْ تَغَيِرُمُزِلِ إنِنَّ فِي ذَِكَ لَآ يَاتِ وَإِن كَُّ لَ قُمَّ أَل شَأنَّ مِ بَعدِهِب م قَن غَرين فَأَرُسَلنَا فيِيهِ تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ثلُوكُ ياكُل مِم م تَكُلون بَشَرُ مثلُكُم يكُ مِم م تَكُلونَ مِنهُ يَشرَ وَلَا إِنْ طَعَنْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِيدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ ترابا وعظامنا لكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت يا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا رَبُّ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 تسبق من أمة وَمَا وما يستاخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما قالوا أسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فوعد للقوم لا يؤمن وَأَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا لَ وَكَُهُ قَمَد عَ فَقَاُ أَنُ مِنُ لِبَ شَرَينِ مِسْلِنَ وَقَمُهُ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 وَآ وَإِنَّهُ مَا إِلَٰهٌ إِلَّا رَبُّكَ ذَاتِ الْقَرَرِ وَمَعِينٍ يَا وَاِيْبَاتِ وَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَأَنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ حِيدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونْ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُرًا وَلَهُ حِزْبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ فى الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون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 تی آ واتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل تيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون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 وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للج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 ولبصار ولفتدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في لرض وإليه تحشرون وهو الذي يحشرون ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعكلون بل قالوا مثل ما قال الأولون وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآبانا مَنْ فِيها إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ فَلَا تَعْلَمُونَ ۗ قُلِ سماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قُلَ فَلَا تَتَّقُونَ فلكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسر بلتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون مت تَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهٍ ذَلَّ ذَهَبَ كُلُّ إِلَاهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي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 إنها كلمة هو طائلها ومن ورائهم برزقون إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا بَغَيْنَ هُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن تَقُولُ تَزَاوِزُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَاوذُِهُ فَأُلائِكَلَينَ غَصُِ أَمْ خسَغُوبم فِي جَهًاَّ مَ سلفحوا وجوههم النار وكن فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبنا غلبات علينا شي قوتنا وكننا قوما ضالين ربنا لا يصبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم آلِ الْعَدِين قَالُوا إِلَّا بِسْتُمُوا إِلَّا قَلِيلًا لَوْلَّنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمُوا أَنَّمَا قَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمُ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا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 لَكُمْ تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ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 وَالَّذِينَ يَعْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ سُهُدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ فِي الْبَعْثِ شَهَادَتُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ وَأَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّى اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَيَدْرَؤُعًا هَلَعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 14 شَهادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ أَن غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الص... وَاذِقِين وَلَهُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حكيم إن الذين جاءوا بلفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ من الاسم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ جَمِعْتُمُ ضَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا فَإِنْ كُنْتُمْ مُبِينُونَ لَوْلَا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم ياتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم وَلَ ل فَغُللمَّ عَلَكُم وَرح مَنتُهُ فيِي الدُّ وَل خِلَةِلَ مَنْ سَنكُم فيِيمأَفَُ فيِي عَذابُ النعو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 وَلَو لَئِذ سَمِعْتُمُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُم لَا والله عليم حكيم إن الذين يحبون أَن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب نليم في الدنيا ولا وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَهُ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ